بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب ق ص ل ت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون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 موسوعه ا ل ن ا وقر ومن ب ي ن ن ا و ب ي ن ك حجاب ف ع م ل و م ا ل ا س ل إ ن م ا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 وقالوا ة ر ان إن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون قل انكم لتكفرون بلذي ا خ ل ق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له ل ف د ي ل ه ا ل ك ت و ر محمد راتب النابلسي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قال تاءتينا طائعين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 فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ن لا تعبدوا الا الله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 ا ل النار ف ه م يوزعون حتى إ ذ ا ما ا ج ء و ا شهد ع ل ي ه م سمعهم و أ ب ص ا ر ه م و ج ل و د ه م بما ك ا ن و يعملون ا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ا ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار مثوى لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ا الذين أ ض ل ا ن ا من الجن وللذين ا إ ن ن س ج ع ه م أقدامنا من ا ليكونا الأسفلين تحت ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا و ا ت ق ا م و ا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم إ ي ا ه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون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 ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إ ل ي ه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا آ ذ ن ا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيد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 مسته ن بعد ضراء م ليقولن هذا لي وما اظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رجعت إلى رجعت ربي لي عنده للحسنى فلننبئن عنده ا ل ذ ي ن كفروا ب م ا ع م ل و ا و ل ن ذ ي ق ن ه م من ع ذ ا ب غليظ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 أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في م ر ي ة من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط